I what? want no. سدره مودينا فد هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ لَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا فَمَنْ سُئِلَ الْفِتْنَةَ مَا آتَاهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا